انت اللي عالم بالقلوب وانت الدليل وسط الدروب انت اللي عالم وانت الدليل وسط الدروب وانت اللي خالق كل شيء وانت اللي غافر للذنوب وانت اللي خالق كل شيء وانت اللي غافر للذنوب يا ربي قيت لك مستجير ما انت الملاز وانت النصير يا رب جيت لك مستجير ما انت الملاذ وانت النصير وانت سند للمظلومين وانت اللي بالاوجع بصير وانت سند للمظلومين وانت اللي بالاوجع بصير